بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا حديث إليكم الليلة عن عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتكلم اليوم عن أم المؤمنين فقط المؤمنين. فقط المؤمنين أما غيرهم فهي ليست أمًا لهم نتحدث اليوم عن الصديقة بنت الصديق عن الطاهرة عن الشرف نفسه نتكلم اليوم عن عائشة ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما التي فضلت على النساء كتفتي الثريد على سائل الطعام. من مثل عائشة في الفضل يدركها؟ من مثل عائشة في الفضل يدركها؟ من النساء وترقى في مراقيها بكر مطهرة الله برأها من؟ إنها حبيبة منها رسول حبيبة الله صلى الله. الله عليه وآله وسلم من طعن بها فقد طعن بالنبي ومن طعن بالنبي فقد طعن بمن أرسل النبي عائشة قبل زواجها من رسول الله رآها النبي في المنام ثلاثة ليال ثلاثة ليال الله يوحى إليه رأيت فتاة عليها قطعة من حرير فجاء جبريل وأزاح الحرير فقال هذه زوجتك يا رسول الله فإذا هي عائشة الليلة الثانية نفس الحلم الرؤيا. الرؤية الليلة الثالثة نفس الرؤيا. ثلاث ليال حتى قال النبي إن يرد الله هذا يمضه فزوجه الله عز وجل لي على الحرير أتاه جبريل يحملها الى الرسول منا الرحمن يهديها على الحرير اتاه جبريل يحملها الى الرسول منا بحر من العلم لا تحصى شواطئ نتحدث عن من؟ عن المرأة التي سئل النبي يوما صلى الله عليه وآله وسلم فقال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة عائشة لو خرج النبي الآن بيننا ورأى زنادقة الزمان يسبونها ويشتمونها. لقال لهذه الأم أين رجالها؟ أين رجالها؟ أين حكامها؟ أين عقلاها؟ يسكتون أولئك الزنادق المرتدين الذين خرجوا من الدين منذ زمن إن كانوا قد دخلوا فيه أصلاً لا يردعونهم عن سبهم وشتمهم من يصدق من يصدق في زمان كزماننا؟ يقوم شرذمة قليلون يحتفلون بيوم يسمونه يوم موت عائشة من يصدق أن يقوم زنديق فاجر كافر مرتد فيقول إن عائشة في النار بل في القعر جهنم لعنه الله الله من فوق سبع وعادا من يعاديها من فوق سبع وعادا من يعاديها هي الحبيبة طاهرة الشريفة حبيبة رسول الله ما تزوج بكرا غيرها ما رضي في آخر حياتي أن يمرض إلا عندها بأبيه وأمي لما مرض يقول لزوجاته أين أنا غدا يريد عائشة لا يرتاح إلا معها لكنه عادل يستأذن زوجاته أين أنا غدا أين أنا غدا يريد الإذن منهم بأدب أن يسمح له أن يمرض عند عائشة أكثر راحة عند عائشة أسرار عند عائشة حب لعائشة سكينة مع عائشة ظل معها آخر أيامه وجمع الله ريقه بريقها قبل وفاته ووضعت رأسه بين سحرها ونحرها وما دفن إلا في بيتها إنها عائشة التي قال لها يوما أما ترضين أن تكون زوجتي في الجنة يا عائشة قالت بلى كان يدللها ويناديها الحميراء لحمرة في وجهها وكان يقول لها أحيانا عائش دلالا لها, لها يا عائش, عائش هذا جبريم يقرئك السلام هذا جبريم, جبريم يقرئك السلام يا مدغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني <تصفيق> إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضاء لكلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي وما تبين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول اللهم لا ارى غيرك اللهم الله على من سبها اللهم أعمي بصره اللهم أصم أذنه اللهم أخرس لسانه اللهم شل أركانه هو ومن وقف معه لعنهم الله, لعنهم الله. لعنهم الله. لعنهم الله. أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www. وذكر, وذكر دوت نت.